بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان عم يتساءلون عن النبأ العظيم او خلق درباري تيلي اكتر درباري هوالا قورو جرينغكا كاروجي قيامتا الذي هم فيه مختلفون لحالك دا كاوان الراو بوتونيان درباري كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نخر وابوي النهل ويدلهها توش نزق دا خويا عند بين نو هموم راس يكانيا بودر ذكيد بلیل وودوا لذا هت وشین زیگ دا خوینده دبین نوو راستی کنیان بود در دکهید. آلم نجع الارض مهادو والجبال اوتادا. پیش باسی قیامت پروردگار گشتی کن بناو دروس کراوانو و دیار دکان دا پیدا و دا پرسید. آیا زویمان وقت لانکبو فراهم نهی ناون؟ آیا چی و کانمان وقت مخ بودانه کتاون؟ تازوي بپارزد لفشار برکان و مادت واوکانی ناو ناخی، هر وها تالنگری راب گریت و چندها ترتان پی بگیانید. وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ايا اوامان بجود سروتن، وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ايه الشوگار من بو نکردون بدا پوشر وك پوشاك تاتي ايدا بشار درينوه؟ ايه روزش من بو نکردون تا کاتی بدا سینان رسق و روزی؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعٍ شِدَادًا ايه حوثین آسمانی به زوبتو من برا سر تانوه دروز نکردو؟ و جعلنا سراجا وهجا. هاجا سراجا چی پرشنگدان من بوفرا هم نهی ناون بست خورا و من المعصرات ما انثجاجا آیا الله هورا گشراوکان باران چی زور ما نباران دوا <تصفيق> لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا تابهوئي أوباراناوا زورها دانويلو روغبروينن هروها تسندها باخي تسرو فرو لیک آلاو بدينهناوا إن يوم الفصل كان ميقاتا ذا <تصفيق> <إن> ديت سرباسي هوالا گرينغو سامناككا براستی روزی جا کرده و کاتی چی داری کرده و بود جا کرده وی تاکان ایمانداران لکافران، استمکاران لستم یومیوم فخ فی الصور فتأتون افواج. او روزی کفود کرد با سردا، جا پول پول، دست دست، برهم ایدانی لپرسی نوا به وفتحت السماء فکانت ابوابا آسمان دا دبيت و دا بیت درواز و درگا با دا بزین فریشتا الجبال فکانت سرابا چه وکانش حال دا کن رینو دران با آسمان دا وقت راویل که سرابه چی گورا این جهنم کانت مرصادا بېګومان دازه ښېده مېکا ساوري او روژې خوې بو ملازداوه لطاغين ما ابا دبيت منزل جاي خوانه ناس ويا خيکان لا بي فين فيها احقابا هزارها سالي دورو درې جون بروي تي ايده ده بنسر لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لنا بيدانات جن فين كايق يا خوارد نوية شي بتام إلا حميما وغزاقا زغل آبي لكلو چيمو زخاو جزاء وفاقا كأوش پاداشت يشي لبارو پراو پرا بخوان ناسان إنهم كانوا لا يرجون حسابا سون كأوانا كاتي خوي بتماي أمرو جولية پرسينوية نبون حزيان لباسي ندكرت وَكَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا كِذَّابًا ولکه زور به تون دیده جایاتی آیت کانی امیانده أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا امش هموش تیک من لسریان سرجمر کردو و باوردی تومر من کردو إِلَّا عَذَابًا پاشان لسزا و آزار و اشکنز بولا و زهر جیس هیسی ترتان با زیاد نا که این این للمتقین مفازن حدائق و اعنابا براستی با خوانه سو و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده سندها باغسی جوان و جوری تره و لو جئو ريغ خوشانه دا هاو سرو هاو دمي آفرتاني سي نجوان و دي منجوان هاو تمن آماده يا وكأسا دهاقا لغل كأسي پرل شرابي تايبتي دا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لو بهشت دا هيد زوارق سيه چي درو دل سيگ جزاء أمر ربك عطا أن حسابا أما شاموي بعد عشر دقيقة للاعترض قارتو أي إيمان دار بخشية كبا حساب ورد بخشيت بو بختوران رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا للان پروردگاری مهربانی آسمانکان او زویو هر چی لنیوان یاندا هيا او روزه کس ناتوان لبردم ذاتی پروردگار دا بدویت یوم یقوم الروح والملائکه صفلا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا روزه گدت زبرايل فريشتكان باريز دواسنو ورتيان لينائتو هيتس قسناكن مگر اوياان كخواي مهربان مولاتي بداتو قصيد جوانو بزي پشكش بكات ذانيك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ما آبام او روشا روشا راستو باريويا زا اويد اويد بابر اولاي پر وردگاري ريقب غريت ابر انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا براستی ام ایو من آگه دار کردوا، لوی کس زای چین زیگ بر رویا، او روش روشی که که آدمی زا سیری دست پیش خری خویده کد، خوان ناسیش هر خاک بو جیرم نخوار بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خاي بخشن دو مهربان والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا سوينبو فريشتاني كجاني خلشي دا تششن يانبو استيراني كلقولاي آسمان دا دروشينا ودسورينا و سوين باو فريشتاني که جياني ايمانداران دا چشن با صالاچي و بيوطان دا سوري نوا کس فراموش ناكن سوين باو فريشتاني که با گرزي فرماني خواد زي بزي دكن یان باو استيراني که لبو شايدا ملا دكن و دا سوري نوا سبقا فالمدبرات امران هروها سوين باو فريشتاني که روحي ايمانداران با پلا با بهش شاد دکن و روحی کافرانش با دوزخت دگینن هر وحا پیش برچه دکن و گرز و گول و آمادن با انزامدانی هر کاریک پیان دست پیدرید سوین باو فریشتانی که بوستی خواه کارو فرمان زیبا دکن برای کو پیچی سوین باوان هموی لراج اگده فود کرد با سور دا دست بزی زوی با تندی تکانداداتو دا لرزو جیر و جور دا بید دوائی دوباره فوی پیاده کریتو مردوان زیندو دا کرینو زیهانی همیشهی برپاده بید واجفت أبصارها لو رو جدا دلان ایک بخیرائی ای لیده دن زار دترسنو ترسنو زار پریشانن خاونی او دلانه لر ریسوای و خضالتی و شورو رويانات سرها الببرن يقولون اين لمردودون في الحافره امان كاتي خوي ديانود باش باشا املام غوراندا دردينو زندو دكرينا اذا كنا عظاما نخره كاتيك بوين اس شيرزيو بروتوكاو قالوا تلك اذا كروه خاسره بغلطه بيكرنو كرنوبي و اغر وابد قرانوي يشي زور زيان بخشا ما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة بالسايره باخواننا سان بزانن براسي تنها قرانويا خرينا زادس بزي هر همو او خلقا بيدار دبنو زندو دبنو لگور پانی لپرسین و دعاه مدد دبن. هل آتاک حديث موسى. ان زادیت سربازی سر حضرت موسى دل خوشی پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم داد تو ایا بسرهاتی موسات پی گیشتوا ا اذنا داه ربهو بالواد المقدس طوا كاتيك پروردگاری لدولي طوا دا بانجي كردو گفتوگوي لگل دا كردو فرمان ي پيدا اذهب الي فرعون اننه طغى څوک به راسی لس نور درڅو واستمي به اندازې فقول هلک الک ال تذکى پېبل بشاو دلو درونو کردار رفتارد رفتار پاک او ځوان او پخت بیت واهدیک ال ربک فتخشى تار موید بکم بوناسینی پرورده ګار تاترسی سزا او ذاته هبیتو استمنکیت فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى ديار فرعون داوي بلغي كردوا اويج معززه شان داو كدار عصا كيا بلان بدروي زاني ويا خيب لو هالكردو پشتي هلكردو کو تهول تيكوشان بو موسا ايمان فَحَشَرَ فَنَادَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى خلشي کو کرده بننجي برزوتي من پر وردگاري هر برزي بلنده ايوام فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى او ساخوا دو تاري سزاي قیامتو دنیای کرد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَامُ فراسي آلو بسرحاته دا پندو آموشگار لخواب ترسيد انزادية سرباسي هندك لدروس كراواني كبلغن لسد الصلاة وغوراي او ذاته انتم اشد خلقا ام السماء بناها باشا اخر زندو كرنوي ايوا سخترو جرانترا يا بدي هناني ام اسمانا كهر خوي برپاي كردوا كبرل لا استيرو حساري غوراي همجور رفع سمكها فسواها بابرزیه و رای گرتو بو پر ریکوپیا چی بدی هناو برا سرتا نوا واغطش لیلاها واخرج ضحاها شوگارکی تاریخ کردوا کاتی چشتنگاویش روناک خوری در خستوا بعد ذلك دحاها دواتر زویشی بشوی چی هلکای بدی اخرج منها ماها و مرعاها آوی لی لورجایی بو مالات فراهم هنوا. والجبال آر ساها. چی و کانیشی بتوک مییدام ازرندوا. متاعلکم ولی انعامیکم. همو آمانمان دروس کلو. تابیت هوی اویک خواتانو مالات کانیشتن سودی لور بگرن. فایدا جات القامت الكبرى. تا کاتک بلا گورک پیشات کتنگان سامنک کرویدا. بست راجی قیامته یوم یتذکر الانسان ما سعى او راج آدمی زاد دیت و یادی که چی کرد و چی انزام داو وبرزت الجحیم لمن یراه دوزخ نیشان دادریت و درد خرید هر کسی که ببینید فا اما من قغا و آتر الحیات عندما يتحدث عن الناس و يتحدث عن الناس كما يتحدث عن الناس فإن الجحيم هي المعوام ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون وإما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بلان اوى لباية وشكوهي پروردگاري ترسابهتو حسابي باكرده بيتو نفسي خوي لهمو هواه هوسو آرزو يشينا دروز فإن الجنة هي المأوام بيقوما هرب هجزي قيمان وحوان وغزرانيتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها بس يارد ليركن أي صلى الله عليه وسلم درباري قيامت ككي چی که تک برپاده بید فیما انت من ذکراها زا طول چوه ده زانید که برپاده بید طول چوه او باسه لچوه الى ربک منتها هم بگو من کتایی دنیا و برپابونی قیامت هر پروردگار ده زانید اینما انت منذر من یخشا بيه غمان ارشي تو تنها بيه دار كروي او كسانيه كالو ساته دثرسن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها او روجي كا قيامت برپاد بيت بيه باوران واد زانن كتنها سر لأواريك یان سر لبیانيك دريجي جياني دنياين بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن دو هربان عبس وتولى أن جاءه الاعمى روي قرش كردو روي ورجرا ما بس بيغنبرة صلى الله عليه وسلم كاتك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان دارش نابي نابو هاد بو خزمتي أويش لسراني قريشي كوكر بو بأميد هدايتين عبدالله وتي اي پیغمبر اخوة خواتي فیر کردوید منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوشبو کقسکانی پیدا براد لبر او روی گرش کردو روی ورجرا بو سرطای امصورت دابزی کگلایی لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او اي نابینا کهات بولایی وما يدريك لعله یززکام زادتو تزانید بلکو او هاتبید تا دلو درونی خوین بکاتوه او یتذكر فتن فعه الذکر ياخد امشغاری ور بغریت تا امشغاری کسودی پی بغینید اما من استغنا فان انت له تصدام بلام اویک خوی بی از نشانداتو نایوید رین ما ی ور بغریت تو لگل او دا کود بی تو گرینجی بود دید ور لو دکیت وما عليك الا يزكى ذاتو هي زونه بار نابيد كاو ايماني نبيت وپاکو فوخت كرني داروني نبيت واما من شاءك يسعى وهو يخشى فان عنه تلهى بلام ام اويك هاتو تلاتو كوشج دكاتو مبستيتي كشار زاي برنامج خواب بيد لكاتك دا او لخواد ترسيت تو ولكن اذكر انك تذكره ولكن اذكر انك تذكره ولكن اذكر نخير ومكوامبا سنك تذكر انك تذكر انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك تذكرت انك لا تندين لا بري برزو بيروز ده الجيراو لوح المحفوظ والجيراوى مرفوعه مطهره كبرزو بلندو باكو خاذين بايدي سفرة كرام برره بدست فريشتنو سركان كبرزو خواناسو وملكتو فرمان بردارن قتل الانسان ما اكفره أي ادمي زاد بكش بكشبتي تند كافره سپلاه تند خوان ناسویا خیا یا خود با کشتیت آدمیزه تی وایل کردو که کافر بید تپاسه شیه بخوان ناسی ویا خی بون. من أي شيء خلقه. بابیرنا کاتوا من نطفة خلقه فقده ره. لخاله چی زار بچو که بچاو نابینده دروستی کردو همو اندامانی درو ناوی پی بخشیو اندازه جیری وردی لدروست کردنی دا انزام داو کاتو شوینی لدائیگبون و مردنی با دیاری کردو لو دو جیانی با آسان کردو سرپشی کردو لپی روی کردنی ریگی چاکه یا ایمانیان ایمان یا کفر دوی اوی که دز نیشانی هر دو چانی با کردو و سر رون کردو توا ثم اماته فا اقبره لو دوی دا امرینه تو دا ای خاطه ناو گور روا ثم اذا شاء انشره پاشن که زندوی کلا لما يقض ما امره براستی اویک خوا فرمانی پیداوا هشت آدمی زاد بذین نه نوا. فلیاضر الإنسان إلى طعامه. تباق آدمی زاد سیری خوان نکی بکاتو سرنزی بداتو بیری لبکاتوا. آن صب بن الماء صب. بیگمان اما آمان بو دا بارندو تخواردا و ثم شققنا الأرض شقا. لو أودوا الزبيمان بولد لت بتكرين عشير وق. فأبتنا فيها حبوا وعينوا وقضبام. إن ذا داني ولمن تيدار وان. هل وها تريouce و زمن. وزيتون و نخلة. هل وها زيتون ودار غلبا دار خورماج. وحدائقه الباب. بخت سي دراو بدار خورما يعن درختي تر. يا باخي تسرو پر وفاكهة و أباه زورها ميوه هاوري لقل همو او قزوجاني كخوا كردو و مالهات دي خواد للا ورقا كان ده متاعا لكم ولأنعامكم همو امانا آماده من كردوا تا خو تانو مالات کانتان سودي لیور بگرن. فاىذا جات الصخ. ذکات یا مدبر پابو به هوى دنگی چی به هزى جیکب المرء من اخى و امّى و ابى و صاحبته و بني. او رجع. هندسامناك آمناک برال دسبراکی هاضیت رادکات خویلی دشاریت و. هر وها و هاله دس دای لدست هاوسرو کورکانې لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لو روجدا هر کس اغلوانه اوند سرګرمی چې شي خويتي ناتواند فریای کسي تربکويت وجوه يومئذ مسفره لو روجدا رخصارانې گشو جوان ورونو شادن ضحكة مستبشرة دمبا پیکنين مجدو شادیان لیداد روشيتوا ووجوه يومئذ عليها غبره لو روجه رخصاران چشهن که گرجو طالو ترشو طوزایو پستو غمجینن ترهقها قتره ديزی و رشی و تاریشی دای پوشیون اه اوانا باباورو خوانناسو تاوانبارو گناه کاره کانن بسم الله الرحمن الرحيم بنابی خواهی بخشندو مهربان اده الشمسو كويرت و اده النجومو كدرت کاته خورده پیتسره تو و رونا چی كاتيك يش أستيرا كان لخلقي خويان دات رازين وددن بيقدا وإذا الجبال سييرت وإذا العشار عطلت كاتيك چي وكان لشويني خويان هل دا كان رينو بملاو بولادا دبرين كاتيك حشتراني آوس كتماني بارداريان دمانقا جوياً بينادرد بيقوماً أو حشتران اللاي عرب زور نازدارن. دارن وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجيرت کاتیگ جان لبرانی چوی وحشی و درنده با دور یگدا کودا کرینوا اوانیش درندایتی خو یان لبیر د سیته و لسامه ناچی او روجدا کاتیگ دریاکان قردا درین یارکتقینوی اتمیرو دداتو ابی دریاکان دبنو به های드로ژین او اکسیجن النفوس زوجت واذا الماووده سئلت کاتیگ جیانی هرکس د قریتو بولا شیو جود د بیتو وإذا الموؤدة سئلت بِأَيِّ ذب قتلت كاتي <تصفيق> اكتيزن دا الكرا وبرسياري وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كوشطت و وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت كاتيك دوزق دادا جرسيتو تاو ددريت كاتيك بهج نزك دخريتاوا لخوانا سان علمت نفس ما أحضرت إيتر أو كاتا هركز دزانتي دزانه چي آماده کردوو چتوشوشوشي پيا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس سوين بو استيراني كابن هاندبنو وندبن لتساو ياخد بهوي سورا نويز زبيو خيانا و بهوي هالاتني خورا و وندبن بو هساراني كابنادى جنو ديارنا مين والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس بو شوي كدادى تو تاريكا يا كي رومان تيادى كبشوي تيادى و کو زندوارک اهی تی د تو دز دکاد بهنا سدان او جیانو رونات چکی در لقول رسول کریم سوین بوان هموی براستی به دودلی ام قرآن لزارین یذراوی چی بر ریزویا ک ذبرائیل ذی قوه ان عد ذل عرش مکین خاونی هازو د صلات اولای خاونی عرش فرشتي چی پای دارا مطاع ثم أمين فرمان رواية هل هلوها أمين دل صوز لكاركان دا وما صاحبكم بمجنون دل نياب محمد صلى الله عليه وسلم شيدنيو لكمالي جيري دايا ولقد رآه بالأفق المبين بيقمان محمد صلى الله عليه وسلم زبرائيلي بينك كباشكرا لأسوي نمايا دا وما هو على الغيب بضنين هرسي سي بي دغا هاني نهاني وشارا وكان ليتان ناشر يتورا سيتان بيراداجينيت سنك هرجيز لجاندني اندني بياما كيدا رجدو رزيل نيا وما هو بقول شيطان الرجيم ام قرانا قفتاري شيطان نفرن نيا فاين تذهبون ايتر رودا كانت شي رودا كانت شي انه هو الا ذكر للعالمين ام قران التهايات خرويا بو سرزم دانشتواني زوي بو پريو ادمي زاد لهمو سردم كاندا لمن شاء منكم ان يستقيم بو اواناتان كدانهيد ريبازي راس تدروز بجرنبل وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين. ويستي أواجه ناتدي مجر كاتي خواي برد قاري جهانيان بيوت، هر ويستي خيري هبد، خواي جورا سربستي ليزود ناكاد، لجل أواجه ده هر أوب يجده، كويستي خواي لسرو سرو، توانيتي جيشت مال لنهني وشارا وكان زور سنور بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خايب بخشن دومه مهربان إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت كاتيك اسمان لالتو بارسة بارسة دبيت كاتيك أستيروها ساركان برشو بلاو دبنوو وردو خاش دبن وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت كاتيك درياكان دتقين ريناو Ka teke ka gora kan jir au jorda kren, mrdwa kan i nawe an de hen reta dara waw, zindu da kren awa. Au sa herkaz da zanye tsi pyesh khustu waw, tsi dwa khustu waw, tsi لا كارو كردويتاك يان خراب كخلچي دواي خوي ساويان ليكردوا يا ايها الإنسان ما غرك بربك الكريم اي انسان تو چي وای ليكردویت كسر كش بيد برانبر پروردگاری مهربانو بريازت چي وای ليكردویت كو پيويس قدري نزانيد فرمانون يا أخي بيت الذي خلقك فسوك فعدلك بمرضيك أو پروردگار توي دروس کردوا برايكو بيك ترين شوا بزوان ترين شواس اندامكان همو لشويني تايبتي خوين دادان روان كبتوان انكار وفرماني خوين بصاة انزام بدنو او اندامانش که زود انقبار ودريجي شوايان توني يكا زيگا لوي كيارمتي و تباية چي هيا لن يوهان يانداو هموان هاوكان في أي صورة ما شاء ركب لهرشيو والشواز يكدا كويستويتي توير خستو أندامكانتي بيكو لكاندو كلا بلت كذبون بالدين واسبه هنا اللي بيقعى ندبوا بيدبرامبر أو فروردجارة جوانكارت سراري أو همورون كرنوانا بل كوبرواب الروج باداجناكن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ بيقومان اواتساو ديرتان لسردان دراوة لفريشتا بالرئيزة تومار كاركان كآقاو زانان بهمو او كردوو رفتاراني إن دادن إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ سرنزام براستي تساكان خوا ناسان لنا و نازونی عمد دار جیانی پرلا شادی و خوشیده بنسر. میگومن توان بار و توان کار کنیش لنا و دو زغده جیانی پرلا اش و آزار ده بنسر. کل روزی قیامت داد خرین نابی و دوتایی دبن. ل نابی د آوان بهیش شوی گرسگاریان نابی تنات وان نو. وما أدراك ما يوم الدين ذاتو أي إنسان سزان الرجي قيامةسيوتنا ثم ما أدراك ما يوم مدين پاشان تو سزان أو رجة رجك سننسخت س ساامناك سندفر لمينة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أو رجا كس فرياي كس ناكويت كس هستيشي لده زنايت بو كسانيتر فرماني پر وردگاري دات پر وراء بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواهي بخشند دو مهربان للمطففين. هاوارو آهو نالبو ترازو بازا كان بو اواني کلچشان و پیوانه دا لکرين و فروشتن دا ترازو بازي و فیلدکن یعن لهاد سنگاندنی خلچی دا راس نالين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اواني کاتشد لخلچی دا کرن بتواوي وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بلام كاته اكشتين بوده پیون يانده چهشن ليده دزنو کم لي أَلَا يَظُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ اي اوانا با روژه جزور سامناك و ترسناك و گوره يوم يقوم الناس لرب العالمين او روژهي که همو خلچي با پیوه دوستن لبردم دا صلاة پروردگاري ذيهانيانده كلا ان كتاب الفجار لفی سجين واز بهن لتراز و بازی سن كبراصی نام لسجين دایا زاتو تزانی سی زینتیا کتاب مربوم نامه چیداری و آشکرای هر برروالتی دادیاره که خیریتی دانیا مارکرا وگل و کرا ویشة ویلی یوم اذل المکذبین هوار و آهناله لو رجدا بو آوانی بررواینیو خواب درود زانن الذين يكذبون بيوم الدين. أوانيك برويان بروجي قيامة زندون ونيو همش بدروي دزانن. وما يكذب به إلا كل معتد أثين. کاس جبر پابونی او رجب درو نازانت مگر همو استمکار چی گناه بار نبیت اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين او زورا کسانی كاتيك اياتو فرمان كاني اميان بسرد دخوین دري تا درين اما افساني پيشينانو بسرد سوا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نخير نخيروانيا او فامانته انا گانو داناسلچن بلکو دلیان جنجی هناو تسلچ گنه دای پوشیوا لسرانزام او کارو کردوانیک دایان کلا اننهم عرب بهم يوم اذل محجوبون نخیر روزگار بون یا او رج بربسته یلنیوان تاوان بارانو پروردگار یانداو ببشد بن لبینینی او زاتا ثم إنهم لصال الجحين لوو دوابية غماند خريننا وآگري دوزخوا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پاشاً پياند وطريد آما او شوينية كبرواتان پينبو براستان ندزاني كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين نخير دستي فرازان دور لو تنجانة بل كنا مايكرد وكان يان دوسي رفتاريان وها شوين نبرز بلندك وما أدراك ما عليون زاتو تزاني عليون سياودسونا كتاب مرقون نامي تشيديار اشكرايا هر بروالت راديارك خاواني سرفراز باختوره موركرا و لوكرا ويشا يشهدوه المقربون او ناميا فدشتنزيك برزاكاني لا اخلاديك نوو بسرسامي خوشيه وسننزي تساك وخواه برستي تساكان دادنو شايته لسر دادن ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون برستي تساكان خانه سان لناو نازنیم مت نعمت یعنی خوشی و شادی بنسر لسر کرسي و قنف رازها كان تما شاي دورو بري خوي اندكن سرند دیمنی مني جوان و باخت و باخس و كله گلزار و تافجو ربار و نازنیمت نبراو ديش شما ركان ددن. تعرف في وجوهِهم نظرت نعيم خوشی و خوشگزارانی ناسك پرواري لرصاری انداد بینید. يسقون من رحيق مختوم شرابي يشاند فيش كشده كفاك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كنوشكرا بوني مسك او ناوه پرده كاد فيصوان شراب دنيا كبخور و دوروبرش بوغنده كاد زبالة اودا فيش برشي كران فيش برشي هو مزاجه من تسنيم هروها او شرابه ابي تكيل تسنيمه عيني يشرب بها المقربون تسنيم شتساويه كتنها خوشويستان نذكرا وكان ليدخونه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بيجمان اواني كتاواني اندكرد غالتان بهيمان داران دهاتو پي ان دكانين وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ <تصفيق> وإذا قلبو إلى أهلهم قلبو فكهم كاتيش دجرانوا وبمالوا وبدم بيكنين وجالتو ودجرانوا هرباس يان ذا كيردن وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون كاتيش إيمان داران تلين براسي اوانا قمرانو لرقاي باو باپيران لايان داوا وما ارسلوا عليهم حافظين خو او خوانناسان روانا نكداون تا دير بن بسر ايمان دارانا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون امرو ايتر نوري ايمان دارانا تا امرو اواني باورداربون بكافران پيدا على الارائك ينظرون لسر كرسي وقنفرازه وكان تما شادكا دوزخ دو يكان بين لسر شاشي تايبتي بياندلين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون باشا ايا كافران باداشي او يكدانكر درانه بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان إذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت حقّت كاتق آسمان لطو جرالي فرماني پر وردگاري دبيد حقوائي و پيويست الاسري آوا فرمان بردار بيت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت هروها كاتق ديد زوش پانو برين دبيتوا تا جاي جاي حمواني لسربيتوا كاما اماجي بو تختبوني هرشي لنا بيداه فريد داتا سروكاري خو خاليدك جرا لي فرماني پروردگاري دبيت حقوا يو بيويست لسري اوا فرمانبردار بيت يا ايها الانسان انك كادح مەڕاستی تو خود زۆر ماندوو دەکەیت زۆر رننجوو زەحمد دچیشید سەرنجامیش دەبێ بگەڕێیتەوە بۆ لای تا پاداشی ڕنج و هەوڵەکە دووەربگریت بە ئەمما من قوتیەکە تا بەهوو بیامیلی فسە فەی و حاسب و حییس بەی یاسیڕۆ جا ئەوی دۆسی کردەوەکانی درای دەستی ڕاستی ئەوە لەمەود دوالێ پرسیینەوەیەکی زۆر ئاسانی لەگەڵدا دەکرێت. وينقلب الى اهله مسرورا بضلي خوش وري خوش ودقر يتوى بناو كسوكار تاكو خواناسي بناو إيمان داران سراي حوريو غلمان ولدان وَأَمَّا من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا بلام اويد وسيكر دوكاني لبشت لابشتي ودرايا دستي اولا مولا هاوار دادي ليبرز برز دبيتو ضليت خويا مرق خويا بمكجا خويا لناو برا ويصلى سعيرا دخريت اناو دوزخ كان في أهله مسرورا سنك براسي او زورا كاتي خويا لناو مالو خيزاني داب كيف اهنجينا شرعي ببرفاكرني سفرك خواني حرام دلي خوشبو بابست رابو اردني بو انه ظن ان لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا برواي بابو كهرجي زيندبونا وغرانا ولي برسينا ونيا نخير بغماني او نبو پروردگار يتساك اگاداري كارو كردو كانيبو ديبيني تشي دكات فلا اقسم بالشفق سويندم بوكاتي دوای خور آب آس و سورهال دچارید. والليل و ما وسق. باش و آوي او کويد كاتوا. شوگار آدمي زدمالي خويداو. جانداران لشيني خويا نو بالند كان ليه لان كاني اندكو دكاتوا. والقمر اذت تسق. بمانجي سوار دش كاتيكتير و توا و جور و درخشان دبد. لتركب نطبق عل طبق. ایوه تیده پرنو گورانکاری و حالاتی زورتان بسردید، بونمون لمنالی، بو لاوی، بو پیری، بو مرگ، بو برزخ، بو قیامت، لوو دواج بو بهش یان دوزخ، یا خود لساغی بو نخوشی یا بپیت سوانه و، لحجاری بو دولمندی یان بپیت سوانه لقيامتش دار لبهجده دا ايمان داران بردوان برو تواو ترو تساك تردبرين فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون كواتا او خوانناسانا تسيان و بوصي ايمان ناهينن كاتي قرآنش بسريان دادخوين دريتوا سجّدنا بن وملّكنا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يугون. ديارك بيباوران بردوام راس يكام بدرو دزانن والكباوريب ينأكن. خوايش ساك آجاوزاناي بوي كلا دلو داروني عندا شارد لبغزو تشينو پیلان دجي اسلام و فبشرهم بعذاب علیم كواتا مجده آزار و سزايا چه بأشيان الا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون زجالوانای كا ايمانو باورگان هنوو كارو کردویت ساچان انزام داوا پاداشي نبراو براو ساور ريانا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي خوي بخشن دومه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سين باسمان خاون استيرو هساري جورا بوروجي كبالين درا وبيشبد واتار روجي قيامد بشاياتو شايدي لسردراوا ياخد بشايدو بين دراوا كان او اماران امادن وهرتي انزامياندا و تو ماركراوله سريان بوتي لا اصحاب الاخدود بكسن نفرين ياليبات او انيكت ساليان هلكن با ايمان داران ان نار ذات الوقود اذ هم عليها قعود اگري داجيرساو بتين يان تيدا كيك بدور دا دا يشتون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لنزيك وساودري او کار سااتيا دك ك بسر باورداران دا د هندرية وما نقوموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد أمر خدا خيان لاإمانداران تن حال برأو اوان باوري بتينيان دهينا بخواي بالا دستي شايستي سپاس گزاري الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد او ذاتي كخاواني هموشتيك لآسمان كانو زويدا او خوايي شايد لسر هموشتيك وآغاي لهموشتيك ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق براسي اواني بلاونا خوشه تنغانو قيلان جيبياواني ايمان دارو افرتاني دار خستكارو قاشان هربر دوام دبنو كولنا دنو قشيمان نبنو سزاي دوزه خو سزاي سوتي انر بو اوانيا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير براستي اواني كباور يانه ناو كردو چاكان يان انزام داوا باخاني بهشت سندهار ربار بجا درخت كان اداد رواه بايان آماده هر آوا خویل خویدار سر که وتنو سر فراز یه چیز ضر جورو بی سنورو بی بینی. این بطل شربک لش دید. براسی تو ای چه غم بر سلّالله علی ای ایماندار، ضر تندو تیج و با زبره. هو یبدی و یعید و الغفور الودود. براسی هر آوازاتی سرتها مشتی چید روز دکاتو. دوای ای نمانیشی دوباره درستی دکتا و هر اویش ذاتی چیزا لی خوشبو بساز و دلوان و دلساز با ایمان دارن خوانی تختی بلند و برز و پای داره فعال لما فعال لما هر چی بیوید انزامي داد. هر چی بیاد کزنات واند دزبه نیت ری. حديث الجنود. آیا هوالي لشکر اسب آکانت پیا جیش تو؟ او آنی یا خیب فرعون و ثمود. فرعون و بل للذین كفروا في تكذيب. بلکو آوانش کباب وربن. تم ينابن بل كهرسر جرمي بدرو لقلم دانو دجاتي ام اينو برنامو قرانا والله من محيق بلام باب زانن د صلاتي خوالى بشتيانا ودوري لدستي درناس بل هو قرآن مجيد في لوح محفوف ويأوان درجاتي دكا او قرآن برزو بلندو بايداريه كلا لا بريتايباتيو لسر تابلوه بيروس باريزراوة للوح المحفوظة بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشندو مهربان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق سوين بآسمانو أو أستيراني بشودا دردكوون زاتو تزاني طارقتي النجم الثاقب استيريكا برونا تشاكي تاريخي دبريت كل نفس لما عليها حافظ سين بوانا هيتكسنيت ساوديري نباد سرتا خوات ساوديري حموانا فريشتكان شي كردو بتساوديرو پار زرمان فاليوم الانسان مما خلق كواتا با ادمي ذات تماشاب كاتو سرنز بداد 30 دروس کراوا دروس کراوا لاوي چي حلقولاو كمني پياو هيلكوك کي افرتا هر دوليان هل دقولن بو پيا كاتني ادمي زاد بو ويستي خوا يخرج من بين الصلب والترايب. لنيوان برب ركاني پشت اسككاني سينداد دردات إنه على رجعيه لقادر. بيجمان أو زات دوباره درس كنوي آدمي زاد زور لا آسانو.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 لا سروج داشة بولا كاني تلفونو راديو و تلفزونو هتادوائي هروها سوين بزاوي كدرزي تعدبيت بهوي روكاوا إنهو لقول فصل وما هو بالهزل براستي ام قرآن قفتاريكي زياك روية زياك روية حقو ناحق راسو درو ساكو خرابو هتادوائي ام قرآن قفتاريكي قالتنية انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا براسي اوان سرګرمی پیلانو خریچی داو نانون بو ایمانداران بلهم خو دا فرمید منیش پلانو نقشې خوم خمکار فمهل الكافرين امهلهم رویدا کواته تشتو یک مولتی بے باورن بده کمګلی ان بوسته بزانه چیان بسر بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخش دوم هلا سب حسم ربك الأعلى تسبحات واستعشي برد قاري برضو بلندو بايدارد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أوزاته همشي كيد روس كردو بزوانيو و يا كوتير وتوابي كردو أوزاته كناخشي بو شابو زار ميكر دوا. والذي أخرج المرعى. ويكجوجاي للاورقادر هناوا. فجعله قثام الأحوا. بلامدواي ما ويك ديكات بوشو بلاش يتشي زرد وشكو رشة الجراو. سنقرأك فلا تسا إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفا. أي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن لرغت زبرائيل و بسرده دخوانينا اي بيد جيس بيديد ناتيت مغرش تيك ويستي خواهي لسر براسي خواهي قادار بوشتاني كاشكراو ديارن يا خودشاراوان ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى دلنيابة اي ميار متيددين بو انزامداني همو تاكيك همو كارشي لبارد بو دكين كواتا تو ایتل لسیات خصنو یا او کسانه بر دوام به کسود یان ورګرتو او امادن زیاتر بگن من يخشى ويتجنبها الاشقاء بیګمان او کسیک ترسی خوی ل دل دابط ور دګریت خراب ترین کس خوی ل الذي يصلن النار الكبرى اویدت یتناو اگره گورکو د سوتی ثم لا يموت فيها ولا يحيى. لو ودوى نأ ويبمرية رزقالي ببيت نأ والشك جانش آسأيب السر بيت. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى. بيجمعنا وكسر فراعة كداروني خوي باقراعرت وو نابي برورد قاري دباتو. نواجه بو دكاتو كرنوشو سجده بو بردوا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير و أبقى كثي ايوا ريباز الرزقاري ناقر نبرو بل كزيات رجيان دنيا تان مبست لكاتك دا قيامتو بدا بهشت ساكترو بردوامي شا هر براورد ناكره لقل تماني كرت دنيا دا إن هذا لفي الصحف الأولى بيه أمياد خسنوانا لپراوا ديرينا كان إجدا باسكراوا صحف إبراهيم و موسى لوانا كتبا في روزا كان و موسى بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن مهربان هل أتاك حديث الغاشية آي هوالو دنقوا باسي روجي قيامتت بيه جيشتوا روجيك السختيكي همو كسيك دا جيردكات وجوهی یومایدن خاشیعه. لوراجدا تن رخساران یک خزالت و رن زرد و شرمزار و زبون. عامله او هل یقل خاونی آورخسارانه. اشکریتی شکت ماندون. بوبد سینانی دنیای دور لایمان. تصلان رن حامیه. دسنناو آگریتی سوتی نرو. که زستکل ناو آباد بو آوی هل سزاده بمنی تو. تسقیم عین آنیا. لسر سعایی که لکلو ظر گرم خورد نوید دریت. ليس لهم طعام الا من ظریع. هیچ خوراک شیانیه تنها لدرکی که وش تفتو تفت و طاله ظر روکی که بیابانیه بتری تنها وشتر ذی خواد. بوشی بشتریج نای خوادت لا یسمن ولا یغنی من جوع ناوی گوشتی پی بگرنو پی قلو ببند نا اوش باي تيير ببن وجوه يوم اذن نعمه لولا شوا رخصاران ييتير ناسكو روخو شوا غشاو رونكن لسعيها راضيه لهلوك شكان ين ببداسيان رزامن ديخا لدنيا دا رازي واسودا في جنته عاليه لبهش تي برزو بلندا جيان دبنصر لا تسمع فيها لاغية لو شوية ندا قصو غفتاري چنا خوش و فيها عين جارية لو بهشتدا كانيو سرطساوو تافغي رواني تيدايا فيها سرر مرفوع هروها سرپاو سيستمو زيغي حوانوي برزو بلند كراوي ليايا و اكواب موضوعه لنزيك او و اختورانوا لهر شوية پو سرااحی و پرداغی جوان و رازاوه و نەخشین دااندراوە وزرابي مصو فتو وز رابي و م بثته هەروها پشتی و سرین جوان و راازاوی تێدایە كيف خلقت؟ این زا خواهی دروس کار لروانگی هندک دروس کاروانی وا دیوید به باوران دا بتصلا چنید پویدا فرمید آیا او وشتر نداند سه دروس کار ملی دریچی قات دریچا کانی کبسمی چی اسفنجی کوتاهی هات وا این زا خواگرتنی لسربرسیتیو وإلى السماء كيف رفعت هل سرنزي آسمان نادن تون برسك راوتا او أو همو أستير و كاكاشان و حسار بشمار دوري زويدا و لبلندية و راون وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطيحت اي سرنزي چي وكان نادن تون دا كترون راون رجيان تون بناخي زويدا اي سدن زي دشتاكان زوي نادن چون تخت كرا و لبار هينرا و بوكشتو كالو ريغو بانوجيان فذكر انما انت مذكّر كواتا تو اي محمد صلى الله عليه وسلم ممشتانا بخرايات يانو امشغاريامكا راستيتو هر لست خرويت لسن عليهم بمسيطر هيز ده صلات يكني بس دلو دارونياندا تابزور إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر بلام أو كپشتي بشتها الكردو كفرها حل او خواس زاو توله چی زور سختو به آزارو بی سنویان لید سینت ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم بی گمان گرانا گرانه و یان هر بولای یمیا بیا نویت نیا لو ود وایش براسی حساب لی پرسین و وداد گایان بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سوين بيان سوين دم شواني كدشاون هندك دلين دشوي كوتاي رمزان هندك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتي انزام داني حدز هردو بونكش بي سوين با اوشتانك زوتن هرو ها سوين با همو اوشتاني كتاكن یا خود سوين با شوة زوت و شوة تاكا با همو شوك كاتك تيدا پاريد لسر انزامي سورانوي زوی بدوري خويدا هل في ذلك قسم الذي حجر؟ آية لو شتان دا سوين دي شاستنية بو عقلو بيرو هاش ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ آية نذاني زاني و پروردگاري تو عاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ كأوي شوزي إرمو خوانی پای برزو کالا گو نیرجید ریج بون قومی عاد لشاری ارم کبالا برزو تکسم راوبون خانو برو کشکو تلاری جورو برزیان دروز دکرد لسردمی آوان دا لهیت شارو شیان یک دا کشکو وک آوی آوان دروز نکرآ و آیا نت زانی وا قومی ثمودیش خواتی لیکردن اوانی لدول شیواکان او بردیان د تاشیو دنګ واسټو بونه او قدیتیا کانو لېخه نو یان دروز دکړ وفیر العون ادل اوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فاكثروا فيها الفساد هرغه فرعون خاون اهرامکان سکوش کوبینا یی چې محکميان وکومیغ دا دکتیبه زویده اوانی کستمیان برپاکل ولاده او خلش انده توسانه ە خراپە و تاوان و گوناهی زۆریان ئەنجام دەدا ب ص بە عليههم رب و کەسە و سزا و خش وقییننی خۆی ڕژان بەسەرییاندا وتەفرتونایی کردننئ ربك لە بالم سا بەڕاستی پەروەردگاری تۆ هەمی شەوبەردەوام ئاماادەیە کە تۆڵە لەستەمکاران فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا زكاتك آدم زاد الآن per word قارية وتعقيده ريزي ليدنيت نازو نعمتي بسردأ درجات طلعت بأخوا وديارا per word قارم ريزم هيا لاي وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا بلامكاتب تعقيد كاتور رزق روزي كم في أدب غشيت ليدقرية ودلات وديار مني خشنا وترقي لي مو كلا بل لا تكرمون اليتيم نخير اوشتانا هي تيوانية نا بخشین معناي راز قدره نلی گرت نو معناي بي رازي و بي قدريا بالکو اوا صر راي او بيرو بوطنه سوتانه رازي نازي پياندن ولا تحاضون على طعام المسكين هاني يكتر نادن بوآوي خوراک ببخشن بهجار و ندارن وتأكلون التراث اكللما لما دخانو هم ويدا معش حقي خزمان و نداراني لينادن وتحبون المال حبا جماما مالو سامانو درايشتن زور خوژدویت رتسابي حلال و حرام ناكن كلا اذا دكت الارض دكا دكا, دكا. نخير هر اواب ته نالويت كات يگديت کزوي وردو خاش كريتو لنا کاو ددريد بيگدا پروردگار دیت و فریشتکانیش پال پال حتی نی پروردگاری مزن خوایی نبید که از نازانید شانه و جیع یوم ایذی بی جهنم یوم ایذی یتذکر الانسان و انا له الذکرام او رجاء. دوزخ دهند ریت و نیشان درد زا او روش آدمی زادی بباور دزانید سپنده چی بسر خوی هی ناو بلان هات نو پشیمانی حسودی سوده چی نی او دادی ناداد يا ليتني قدمت او سابه ساسی و هناسی سر دو دلید خوزگه با امجیانم دست پیش خریم بکردائید زا ایتر او روش کزوکو خواب خش مقيني على باباوران لبر او سزايا چانداد كيه كزنات واند سزايا لو تششنا بداد ولا يوثق وثاقه احد کسي جوكو او ذات باباوران نابستيت و بندیان ناکاد يا ايتها النفس المطمئنة شعاني باسا با ايمانداري سرفراز لسرمرق دادا و تريد اي خاواني دلو دروني پر لآرامي اي ادمی زاد جیرو هوشمند کله تمنی کوتای دنیا ده پروردگار ناسیو پزوانی دت پرست یوجعی الی ربک راضیه مرضیه بګرې وو بولای پروردگار کته لو راضیته او اج له راضیه فدخلی فی عبادی تب تصور ریزی بندت ساکنا ازدار برزکان مو ودخلی جنتی بطورة بهشتخوش الرازا وكموا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن هربان لا أقسم بهذا البلد سوين دمبا مشارا مكه مكة وأن تحل بهذا البلد لكاتك دا تو نشتزي تياي دا ووالد وما ولد سوين بباو كورو لكي لقد خلقنا الإنسان في كبده. سوين بوانا براستي إما إنسان ما اندروس کرد بردوام لنا رحتي وصغلتي وچيشو خوشيدا. دا ايحسب ان يقدر عليه أحد آية آدم زاد واد زاند كهرجيس كس د صلاتي بسري دا نابد يقول اهلكتمال اللبدا زور زردليت من 파ري زور ملناو داوا من مالي زور مخرز كردوا ايحسبو حسب ان لم يره احد اه يا زانيد كس اگادار نيو نيديني وكاوسر مائي لچو پیدا كردو لچي دا, دا خرذك ألم نجعل له عينين و لسانا و شفتين آية زودية تساو مان بخشيوا تساو زور جرين ترا لدو دزقاي کاميراي الكتروني خودكر لهر تسرقه يكدا هزاران ويني رنگا و رنگ دقريتو دينيريد بمشك اوش هندية چهل هل هر وها زمانو دولي وش مان بخشيوا و هديناهن نجدين آية بمن ران مینی ما نخردو بو او بخواد ل گورايجدا بو اوي سرپشك بيل دشوين راست يان سعود فلق تحمل عقبه كتيزوربي او خلقا نيت واني بسركوس پولم پركاند ازال بيتو ري جاي سرفرازي بغريتبر وما ادراك ما العقبه زادتو تزاني او كوسبولم پرانا كاما فك رقبت او اطعام في يوم ذي مسغبه اعزاد کرني بندو كويله یا اعزاد کرني گردني خويت لغناه یا خيبون سرکشي یا خود خوراق بخشين الاروش يقدا که گراني و برسيتي هبيد يتيمن ذا مقربت او مسكينا ذا متربه بتايبتي بوهتي وي کخزماتي هيا لقليدا يان بحجارك كالحجاري داله سرخاق داني يا ياباك كوتو كفتكارك ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة سرراي اوانش آدمي زاد دا بيت لوانه بيت كباور يعني هناو اموشگاري اكتر يعني کردوا لسرخو گري وآرام گري و هاء يكتريان كردوا كدوة لسر رحم وبزيومه رباني أولئك أصحاب الميمنة أوانى بوسفتة جوانا خوي عند راز النوى دستي راستو دستي بختوران والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أوانى شكبا وريان بآيت فرمان كاني إما دستي خار وتسف وتسوتنا لبارن استي نقبتو سر لشيوه وكانن عليهم نار مقصده اوانا درگاو قاب يكاني دوزغ لسريان داخره وو هيت حيواج هي رزقاريان نيا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سوين بخور تشي خور کلسرتاي روش دا سر حلده سوين بمانگ کێک بە شوێنیدا دێت و هاری إذا جها کخور إذا يغوشها سوێن بە ڕۆژ کاتێک کە خردا دەخات سوێن وما بناها وما و بەو وزه بەدە دروستی سوێنند بە زەوی و بەو وزاتەی کە وما سواها فأهماها فجورها وتقواها سوێن بە دەرون و وقد خاب من دساها سوين براسي أو كسسر فرازة كنفسي باكو بخطة ايمان إيمان تسي خواي تيداروان دوا بقمان نا أميد بو أو نفسي خوينا بخط كردو آلو ديقوناه تاوانو خلابي كرد كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقوها قوم الثمود بويسر كشيو ياخيبون يعنوا بروايان ببيغنبراكيان نهينا كاتيك شقاو خواننا ناسترين كسيان خوي رابس كان بوصر بريني وشترك فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ساة بغمبري خدا صالح درود وصله وخوي بيشكش بيوتن واز بهنان لمشترا كمعزيزي خوايا مولتي بذن لنور آوكي خويدا آو بخواتاوا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها كتيب <تصفيق> روان بهر شكان نكر انزا وشتركان سربري او سائتر وردغاريان ولاتيكا والكرنو لقل زويدا تختي خربسريانداو كسيان رزغاري نبو بهي جناه تاوان يانوا فسواها ولا يخاف عقباها لكاتيك داك كخواي بدا صلات لسرنزامي أو كاريشي هرجيزنا ترسيت بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى سين بشوكاتك دنيا دا دقريت برایش کات یک دنیا رو نقد بی تو تاریچی در روانی تو، سوین بو زاتی کنارو می دروس کرد و. این نساعی کم لشت. برایشی هولو کرشی تو، جورا و جورا. حتی آن هولو کرشی بوده سینانی بهشت. حتی آن بپیت سوانو. بوده است برده با, برد با انزامدانی تو آن خراب کاری. حتی آن جوی ریالو. حتى نياخي و حتى دوائي فأما من أعطى و وصدق و صدق بالحسن عندما يتحدث المال و سامان و الزانست و حتى دوائي في بخشيته يتحدث عن الخوات في الوائي بطوي باقداشت تساكو بن الخي خواهي هيا فسنيسره لليسرى ورقائي تساكو تساك كاريب و آسان دكينو سرن زام دی خينا خير و خوش يوا. و اما ما بخل و استغنا و كذب در الحسن. بلام آوي رزيل و دزن قابي تو. خوي بيني از بزنيد و رزامandi خواي مبزن باد. بر واي نباد بپاداش تو بهري تاجي خواي بدروي بزنيد. فسل يسره للعسران. او ايمار يبازي تنگان و ناخوشيب آسان دكينو. سرن زام بد و زخيد جينين. وما يغني عنه ماله إذا تردا أو كاتيك دمريت لجوردن ريد أو كاتش كفريددريت ذو زخوا مالو سامان هتفريعينا كبد إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى براسير كيرنوير بازي هداة ودياري كيرنيبو خلشي لسرق مايا بی گمان د صلاتي بي سنور بسر به سر پاشا روزو قيامت هر وهه به سر دنيا ده فانذرتكم نارن تلظا زامن اوته اگادار تاند کوم ده تان ترسينم لا اگريك کزور بل يسدسينات لا يصلها الا الاشقى نات يتناوي مگر کساني نا پختو درندو خوان ناس نبات الذي كذب وتولى قوي حقيقة راستي بدرو دانا وبشتي هلكرد ولا برنامج اخوا وسيجنبها الاتقام ذا اخوانا سو فارس لو سزاو اغرو ناخوشي يدور دخرينوه الذي يؤتي ما له يتزكام او زورك سي مالو ساماني دبخشيت وما لأحد عنده من نعمة تجزى لكاتيك دا كاكساكيه چواي بسر يوانيا كباداش بدلية توا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سنكتنها مبسي بدا سيناني رزامان دي بالوردقاري برزو بلند ولسوف يرضى سوین بخوا رازی و خوشنو د بیت پی بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خوای بخشند او مهربان و الضحا والليل اذا سجى سوین بتشټنګاو کاتیک خور برز د بیتو کاتی زول او تالاچیا سوین بشو کاتیک به تاریکه یکی بوشيد ما ودعك ربك وما قلا پروردگار دزبرداري تو نبو وازي له نه ناو خشمي لې نګرتوي ما ويق وحينها د پيغمبر صلوات والسلام کافران قريجوتيان پروردگار محمد وازي له نه ناوا ايتر خوای ګوره بدروي خصنوا ولل خير لك من الاولى بيګومان قيامه دواروش ساكت بوتو لدنيا ولا سوف يعقيك ربك فترضى الا ايندا پروردگارت اوند نازو نعمتت پيدا بخشيت كزور پي رازي و خوش نو دبيت الم يجدك يتيما فااوى اي پروردگارت ني بينيد به تيوي خيره دروي لکرديتو لا ني بو سازانديتو حوانديتيوا و وجدك ضاللا فهدا اي سرگردان نبيتو ند زاني چيبكاي إداة إداة الرنموني كرديد ووجدك عائلا فأغنى أي نيبيني كهجارو نداريد زمال الساماني ببخشيتو دولماني كرديدو بنيازي كرديد فأما اليتيم فلا تقهر كواتا توش أي پيغمبر صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار هاتيو متسوسين روو دلي مران زينا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر هل ما شاخه به داما او دا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ درباري ناز نعمتكاني پر هميشه بدوه و باسيامکا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خاي بخش دو مهربان ألم نشرح لك صدرك أي محمد صلى الله عليه وسلم آية دلو درون سينمان قشاد آسودة نكرديد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك آية باري جرانمان لسرشاني تولا نبرد اوای که پښتتی تو هیلا کوماندو کردبو و رفعنا لك ذكرك ناو ناو بانجی تومان بر زوبلن نکردا و ل شاید من دا حوری لګل ناوی ایمهدا ناو دبرید ناو لسر زاری فرشتو پریو ګروی ادمی زاده بینما العسر يسرا ان مع العسر يسرا براستی حوری لګل تنګانه دا خوشی او اسودی دی بیګومان په دنیا یوه او رې لګل تنګانه دا خوشي او اسودي هر د بیت زکاتک لکارې چی خیر د بیتو خوت مندوب کبه کارې چی خیر اترو و ربک فرغبا با هميشه او بردوام حزو ارزود بو بد سينان رضامندي خوابت بردوام خل ش جهان بدا تا پروردگار بناسنو لهول رضامندي او دابن بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خواهي بخشن دو ربان والتين والزيتون وطور سينين و البلد الامين سوين بهنزير زيتون كدومي وي بسودو بكالكن سوين تخواردني خواهي بدروس كلاواني بو سرنز راچه مانا بلان سوين تخواردني اما گوريو گرينجي سوين په خراوكا داگه طور كخوا قفتو قوي لغال حزرتي موسى لبى داكت سوين بمشار أمينا كمكيا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين براسيئ ما إنسانما لجوان ترين شيوو ريكو پيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهم رويكاوا ثم رددناه أسفل سافلين اگر ريبازي خوا ناسينا قرد سرنزام داي خينا نزيم تريني شوية نزمكان والدوزخ دا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون زجلواني كباور ينهيناو كارو كردواتاك كانيان انزام داو پاداشي هميشو نبراو بويا آماده فما يكذبك بعد بالدين زائتر أي إنسان سرکش سيواي لكردويد باورد بروجي قيامة لأبرسين ونبيد دواي أوهمو ناز نعمته أليس الله بأحكم الحاكمين أي أخوات ساكتين فرمان روانية داد برورترين فرمان روانية كتي توي سركش بي رازيني بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخواي بخشندو مهربان اقرأ باسم ربك الذي خلق <تصفيق> أي محمد صلى الله عليه وسلم بخوين بنابي او أو برورتقارتوى که هموش تی چی دروس کردو. خلق الإنسان من علق آدمی زادی لات سنخانه چی هالواست را لناو من دالدان داد دروس کردو. اقرأ و ربک الأكرم. بخوينا لکات یک دهر ده پرووردگاری تو بخشند بالقلم. او ذاتیا ک به هی قلم و زانستی و زانیاری عریفه ارکردو. علم الإنسان ما لم يعلم. آدمی زادی فیري اوش تانه کردو. كنيزان وين كلا ان الانسان لا يطغى نخير لغل اوهمو تشاكه والريزدا كخواب خشويه بانسان براسي خلشي سركشي دكن يا اخي لبن استمدكن ارواه استغنى لبروي هر ادمي ذات هستيك دولمن دوبينيا لروي ابوري يا تدروسي يانزا سيوها تا دوى يوى ان يلا ربك كروجى او فراموش دى كابيجوما سرانزا مجرانا و هربولاي قد وردى غا تا و لسى كشوى يحيى كا دى برسيتا و رايتى لذي ينها ابدا دا او كا فرمان دى تو دكات. لبنديه چه خواه كاتق نواجده كات أرأيت إن كان على الهدى أي اگر او كسي قد غيليه دكره لصر بازه دائتو تساكبت أو أمر بالتقوى یا فرمان بخواه ناسيب كات أرأيت إن كذب وتولى أي اگر كابراي خواه ناس برنامه خواه بدروب زانيتو پشتیت یا بکات الم يعلم بان الله يرى آي نزاني وكخواديبني تو اگاي لگفتارو كرداريتي الا لن ينتهي لناسفع عن الناصيه نخير سوان بخوا اگر خولنه داتو کوتای بدجمنكاري نهينت اما پيشه سري دگرين بو دوزخ چشيده كين ناصيه كاذبه خاطئه او پیش سرآ دروز نتایران کاره پیش سر جایگی بیکرناویتی فکر آن. فلی هو سندوع الزباییا. این زاوایلی به با باها و هاو بیرو باورانی بانک بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان دارن. امشف ریشکانی کار بدست دو زخی با بانک دکین تا تولای لب نو لدو زخ تندي بكان كلا لا تقعه واسجد وقترب نخير بجوي او زورك سانمكا تو هرسل قرمي نوير جو سجده ببو ببنداتي خود لبروردقار نزيبك روا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان إنا أنزلناه في ليلة القدر اما براسي قرآن من بزاندو دو تخواروة. لشويي تشي بفرو الريزدار وما ادراك ما ليله القدر ذاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير وبركتيك ليله القدر خير من 1000 شهر شري قدري بالريز لهزار مانغ ريزدارو خير دار ترا وتا باداشي عباده خو پرسي او شوا بسنورا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لو شودها فريشتكان كالزبرائيلي شان لقل دايا داد بزن لس الرخصة مولتي بالوردقاريان بزورها فرمانو كار بتايبد بوسرداني خواه برستان بوسرداني مزقوتكان بوجوي يقرتن لقرآن هتا دواي سلام هي حتى مطلع الفجر أو شوى؟ السودايو اشتي و هيمني والرحمه مهربانيه اتاكات بر بيان وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم د فرمي اوي شوي قدر بخوا پرستي و يادي خوا به بات سر با ايمان و با وريدا مزراو بتما بوني پاداشت و رحمت خوي جبرلهمو غنهكاني ر بردوي خوش دبيت بخاري و مسلم روايتيان كردوا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أواني بي باوربون لخاوان كتابكان لقال مشركوها والقران وازيان لبيل باوري خويا نهينا هتاب القو نشاني الرون وآشكران بوناهاد دبراري دواهمين پیغمبر رسول من الله يتلو صحف مطهره ابيش پیغمبر يکللان خو و کتابو نامي پاک او بیګرديان بسرد د خوینه توه ک قران فيها كتب قيمه څنګه ده پیامي پر لرين موي وما تفرق الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَهُمُ زى خواهن کتابهان دسته دسته و پارسه پارسه نبوند دوائی بعد که بلگو نشانه در قرآن لا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فرماني شان بينادر عبود زكا بوي كخوافر استيبكنوا باپاچي ودلصوزي وملكتي فرمان برداري آيين وبرنامك ابنوا لا بدن لهم آيينيكو تنها بابند آييني اسلام بن نواجيش باريكو بيشي انزام بدن زكاة اجل مال وساماني اندر بكن او اي نام الراس بن الخكان اخوا ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه براستي اواني بي باور بون لخا كتب كانوا مشركوا والقران دخلين نا واجري ذوخهو في نمري تي عيدا همیشه هميشه دمين نوا هر اوانن تاوان بار ترين و خراب ترين خلقاني سرزوی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بيغمان اواني ايمان و باوريان هنوو كارو کردوا و تاككانيان انزام دوا هر اوانن تاك ترين و پاك ترين خلقاني سرزوی جزاؤهم عنفان ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بادشتيان <تصفيق> لايبر وردغاليان بهشتي برلباخي تسرا ككوشكو تلاركان تيادا ونبون سندها روبارش بجر درختو ببردم کشکا كانی دا درواتو لبه جيانی همیشه يو بردوان بو هتا تایی دا بنسر اوانه خواه رازی علیان اوانش لو چون سون رازی نابن ای پروردگاری عزیس براسی نازانین با چز زمانه سپاس گزارد بین بیگو من او رزو قدره با او کسی لپروردگاری ترساو فرمان کانی بزهه ناو اللهم ارزقنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتيك زويدهن ريتالرزو بوما لرزا زور بهزا كيبو بيشهاد وأخرجت الأرض أثقالها هر تسيل هبو لما دسانجينكاني دا ناوي داري پراندو هيناء داروا وقال الانسان ما لها او كاتا آدمي زادش دالت او تسيتي بواواي ليهات ايمان دار هزده كوتاي دنيايو برپابوني رجي قيامته با ايمانش سري ليدشويتو نازانت بروچوير رابه كات يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها بأن ربك اوحالها لو رجدا زبيها والاكاني خوي دا جهرية توا بهوي أوي كبر وردقار رايقان اي أي إنسان فرماني بودر كردوا كاتي كوتائها ثنيتي يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا لي أعمالهم أو روجا بلوگو ربانی لیپرسینه و دردتن، با پرسو بلابی، تا کارو کرده و ببینوا، یارکنامی کرده و کانت و مرکرا، بدنجو رنجوا. فمی عمل مثل دل دروت خیری رها. زاوی، با قدر سنگار خیر و تاکی آن زامدابد دیبینی و می عمل مثل دل دروت شری رها. كبقادر سنجي قردليك شروف خابيها دي بيني توا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دومي هربان والعاديات ضبحا سوين بوهو كاراني كتيجرونو نركونا ناليان ليوا الموريات قدحا بوهو كاراني كاتيك آقرده كنوو بزيس كددن المغيرات صبحا اوو کارانای کله بربیاند هرج دبنصر اور دوی دوجمنان فاثرنا به نقعا ان زاد ابن هوی بر پا کرنی تپو توزو گردلول فوسطن به جمعا لو کاتدا خو یاند کبناو زرگی دوجمناندا ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لربه لکنود سوین دوان حموی براسی آدمی زال آسی پروردگار دا زور ناسپاس و حق نناسه. و اینه او علیا ذالک لشهید خوش شهاد لسرع حالی خوی روزی قیامت دان بکر ترخمی خوید دادنید و اینه لحب الخیر لشديد. بیگمان آدمی زال لخوش ویستی سامان دا زور بتن و هل كدستي لي جيربو رزيلو رجدو تسروكا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور آيا أو دزورة كسانا نازان انسي پيش ديت كاتيغ لغورا كان هنرانا رانا دلوو زين دو كرانا وحصل ما في الصدور هر تسيج لسينا كان داهيا هر هموي لكارنام كان دا كرابي كرانو خرانا بردست إن ربهم بهم يومئذ لخبير براسي في لو رجدا آقادار شارزايا بيان بورديدا برسيتا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان القارعة يشيك لنا وكاني رجي قيامت واتا او دلان دلار زينات ما القارعة اخو القارعة وما ادراك ما القارعة تو اي انسان تي فيري كردويد كالقارعة تيه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث او رجا خلشي وكوبة فولي جردان برشو بلاو دبنوا وتكون الجبال كالعهن المنفوش جي وكانش وکو خوریشی کراویان لیدید سوگ دبنو چال و چول یان پی پرد کریده و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت رواضیه زا اوی ترازوی خیری سنجین بید اول بارو دو خیشی خوش و آسود در جیان دبات سرو زار پی رازیه و اما من خفت موازینه فا امهو هاویه اوش ترازوی خیرو چاکی سوگ بید گناهی زار بید و دایش او دوزخه با وشی بکردو و ما دراک ما هیا ذات و تزاني هاويتیا نار حامیا. اگر یه چیزور سویان رو بلا صداره، هرجیش خاموج ناب تو، تینی کم ناک تو، لکالی ناب بسم الله الرحمن الرحيم بنابي بحوى بشن دوم هيربان الهاك متكاثر حتى زرتم المقابر خلشنا هل تركت نوبيش برشتان بوزر كرني مالو مالو سمانو كوشكو تلات و تادوى اي ويسر جرموسر جردانو بى اجا كردوى لحوانا سيودين داري تا تيكا دمرنو دبرنى جورستان دحرينى ناو غورجي تنجو تسكو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون واز بهنن لما ادوه ادازان تسقر يكتان بو خوتان جرتوتا تسبلا يكتان بسر خوتان هنا ديسان ودليم واز بيهنن. كلا لو تعلمون علم اليقين واز بهنن اقر زاني بزانينو دلنياياتي تواوا وابي اقانة دبون لخواناسي لا ترون الجحين سوين بخوا بيعمان دوزخ زخ دبين دو زخ يجيت وقينرو ثم لا عين اليقين دو سوين بخوا دوزخ زخ بتسابي سرتان ديبين بأشكره دلنيادا بن كتسند سامناك ثم لا تسألون عن عين پاشان سوین بخوالو روجا د پر سیارتان لید کري درباري همو نازو نعمت كاني دنيا څونتان پيدا کړدو لچي دا ب کارتان هيناو بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشندو مهربان والعصر ان الانسان لفي خسر سوین ب زمانہ سوین عصر براستي زاد لزرر مندي وخسارت مندي دايا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بيزغلواني كباريان هنا وكارو كردوات ساكاكانيان انزام داوو آموشگاريك تريشيان کردوا كهميشا با بند حق بند با بند حقیش پهوستي بخوغريها لبرقه او بردوام اموشگاری یکتریان کردوا تا همیشه و بردوام خو گرو آرام گریش بن بسم الله الرحمن الرحیم بنابی اخوای بخشندو مهربان ویل لکل همزت المزها هاوار اهنالا بو هر کس یک که بشوین کمو کریده دا گره تو لعیب و عاری خلچی ددوید او کسی مال و سامانی زوری کو کردوتو هر خریچی جماردنیتیو دلی پی خوشه رزيلو بخشندنيا يحسب أن ما له أخلده وعد كانت براستي كمال سامانكي دبت هوي تمندرجي ونمري بوي كلا لينبذن في الحكمة نخير سوين بخواب سوتي ورسواي فريد دريتناو حكمة وما أدراك ما الحكمة ذاته توت سوزاني حكمة نار الله الموقده بريتيا الاغري دا بليس داري خوا التي تطلع على الافئده او اغري رودكاتنا كاتناو زرغي دولو دارون كان كمالبندي كفرو خوانا ناسيو الرازيليا انها عليهم مؤصده بيغوما او اغرو دوزخا لشوين يغدايا كسرجيراو درجادا اخراوى لسريان رقيقو تعبوني نيا في عمد ممدده خوانناسان ناسان د نوت سندستون یی چی آگرینی درېشدان هیڅ مودځولې چې ان بسم الله الرحمن الرحیم بنابی اخوای بخشندوم مهربان الم تر کیفه فعل ربک باصحاب الفیل آیه نت زانی وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروردگار چې کړه بخاون فیلکان الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیه سری لنشی واندنو فلان و نخشکان يعني پوز نکرده و و ارسل ابابیل پول پول بالنده ننارده سریان. ترمیهم بحجارت من سجیل تاب بردی سنگل وک خشتی سورا وک راو برد بارانیان بکن و جعلهم كعصف مأکول سرنزام وکو پوشو پلاشو کای خراوی لیکردن بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لبر قريش هو قربو خوي قرت بكارواني زستاني يمنو كارواني هاوي نيشام بوبا ودا بينكرني كرني بشيبي فليعبدو رب هذا البيت كواتا با وردگار خوانی اما ل پیروزه کعب بپرسن الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف او زاتی ل رزگاری کرنو خوراچی پبخشینو ل ترسو بی میزار دورا گرن پاراستونیو اسایشی بودا بین کردون بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان رأيت الذي يكذب بالدين آية سرنزد ندا ولو كسي آيني خوا بدرو دزانيت فذلك الذي يدعو اليتين كوابو أو زورك سأوية كبال بهتي ودنيتو بايدا هلدا دشاخت ولا يحض على طعام المسكين هاني كسي تخوردن و خوراك بخشيد به هزار و نداران بو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون جهاوار واويلا بوميشگران اي او ميشگران اي جوينادن بنو جاكانيانو كار كردين يل سريانو ضلين نادن يا غافلن غافل الذين هم و ويمنعون الماعون او انيك الريبازنو بر رو کج میشد کنو دهان بیت اندر بخنو ایمان دارن بخالاتینن همیشه ج ددن بو قدرگر نی همو ها کو یار متیو کامچی و هاو کاریک بسم الله الرحمن الرحیم بنابی خوای بخشندو مهربان اینا اعطینا کل کوثر برایت ام خیر و تاکو خاشی هردو ناوبانجي تاكي تومن اي محمد صلى الله عليه وسلم بي اندازو بي سنور کردوا لهمو ترخو زمان اكدا قصلي لربك وانحر كواتا نوش تنها لبرخواو بوخواو خواو بو با دا سيناني رزامان انزام بدو قربانیش بكا هر بوشي ويا بو با دا سيناني رزامان دي پر وردگارد بيگو من هر دجمنانو نا حزانی تو به نشانو و زاخت شیرو دواب راون لهمو خیرو تاکه لهردو ذیهند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابی خواهی بخش دومی ربان. قل يا أيها الكافرون. اي محمد صلّ الله عليه و سلم. بل لا اعبد ما تعبدون من هرجيز اوشتاني كي ايودي پرستن ناي پرستم چونكه من خوا پرستم ولا أنتم عابدون ما اعبد اي وشتياره من دي پرستم ناي پرستن چونكه كبد پرستن ولا انا عابد ما عبدتم اوي ايوا پرستو تانا من كاد ناي پرستم ولا انتم عابدون ما اعبد ايه وش من دي فرستم ناي فرستن لكم دينكم ولي دين كواتا ديني خوتان بوخوتان وديني خوم بو خوم ام سوره كاتي كاتا بباوران بباران ميسيان ريك بكون لقل غمبر صلى الله عليه وسلم كاو ما ويج بتكاني اوان بفرست اواني شمان ماوى خوي او بفرستن بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خاي بخشندوم مهربان إلى جاء نصر الله والفتح كاتي جار متيوكو ماشي خادت شاري ماكرزكار ذكرتو درجاي آزادي ولا ذكرت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خل شد بيني بول بول داسنا ريزي أعيني فسبح بحمد ربك واستغفره استغفره إنه كان توابا أو سعيتر تو سپاس و ستایشي پروردگارد بكو دواي لي خوشبوني لبكا سونتا براستي خواه زورت ساو فرشيدة كاتو توبه ورگرة وميد لأيينده چينزيك دا خواه بالا دست سر كوتن يك ببخشيد أو كاتا ايمانداران هزدكن ام صورته تازه دا بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان تبت يدا أبي لهب وتب دستكاني بشيت أبو لهبو رسواب ببيت اشكراك هالرسوا إيج دبيتو لناو دست. ما أغنى عنه ماله وما كسب مالو داري أوشتاني كبدستي هناو فرياي نكود سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب لاين دادا دخلت نوى بلايس داروا سداره وامراه حماله الحطب هروا هاج نكشي كاميشه هالغري كولداره پیغمبر صلى الله عليه وسلم دى في جيدها حبل من مسده هميشه جريس يشي تسن لبوشي لابوشي خرماله لقيامه اجدا زنجيري اسند كريته گردني كات يك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو طائفاني كو كردو پيامي خو اي پراګياندن ابو لهب تي تبن لك لهذا دعوتنا يتر ام صورتها تخوارا كهير شي شي بردوامه بو سر ابو لهب ها سركيو بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان قل هو الله احد أي محمد صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار بغي أو خواي كنابي الله يا خواي تاكو تنهاية بها ولوها وتايا الله الصمد خواه زاتي شي بايدارو دا دارا نيازي بكزنيو هموان آتازي أون هر واند بلاونا خوشي لابريتو په بستیو دا خواز يکان من زيب زيب کاد لم يلد ولم يولد هيتس کسی لنبوو خوشي لکز نبو ولم يكن لهو كفوان أحد هر جيس هاو تاو هاو شوو دا صلاة دارش ترنية کلا برام بريا و بوسته تو هاو شاني بيد بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خواي بخشندو مهربان قل اعوذ برب الفرق أي محمد صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار بلئه پناد اقرم بوپر وردقاري كبر بيان پیش دهيند من شر ما خلق لشر خرابي هرسي كدروستي كردوا لپديو ادمي زادو مارو ميرو ومن شر غاسق اذا وقب لشر خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشوزنگ ومن شر النفاثات في العقد لشرو خرافاي كساني كزادود كنوب باتو دزوغري ددنو فوي بيادكن مفيلو زادوني وان خلشي تكددن ومن شر حاسد إذا حسد لشرو خرافاي حسود بخيل كاتك حسودي وبخيل دبات بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان قل أعوذ برب الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار بليه بناده قرم ببر وردقاري خلطي ملك الناس بباتشاي خلطي إله الناس بخواي خلطي من شر الوسواس الخناس لشر خرابي أوي کوسوسو ختارو خیال د خاطه دلوه ک الذي يوسوس في صدور الناس بريتي لويك وسوسفر د ذاته سين او دلو دلوني خلچيو من الجنته والناس لپريو خلچي لجنوك او ادمي زاد او كشيطان ك